أديوهات عندما تذب الحياة في كتاب لمن لم يلحظوا أن هذه حلقة رعب أقولها بصراحة ووضوح وصدق هذه حلقة رعب ولمن يتساءلون عن معنى المتحف الأسود؟ أقول بصراحة ووضوح وصدق هناك متحف في هذه القصة ويبدو أنه أسود ولمن لا يعرفون أنني رفعة إسماعيل أستاذ أمراض الدم المسن وأكد هذا بلا تردد قدمت لكم عددا من حلقات الرعب من قبل ذات مرة جلسنا في الإسكندرية عاجزين عن العودة إلى القاهرة وراح كل منا يحكي عن خبراته مع طراز معين من الرعب في مرة جربنا طالعنا مع أوراق التاروت وكانت نبوآته كلها مما تدقلص له الأحشاء في حلقة رعب أخرى قمت بإذاعة بضع حلقات من برنامج بعد منتصف الليل الذي يحكي فيه المستمعون عن خبراتهم المخيفة ثمت حلقة تحدث فيها كل مننا عن خبرته مع باب مغلق يكمن وراء ما يخيف وآخر حلقاتنا كانت مع جانب النجوم حيث تنتظر المسوخ كي تحكم علينا أينا الأكثر شرا إنه ذلك الأسلوب الذي أحكي فيه قصصا قصيرة كحبات في عقد قصة أكبر تربط بينها جميعا ولعل أقدم المحاولات في هذا الصدد كانت الف ليلة وليلة وقصصت دي كاميرون للإيطالي بوكاتشو. وفيما بعد اكتسب هذا النوع من القصص كالعادة مصطلحا مرعبا هو بورتامينتو وهو مصطلح موسيقي أصلا هناك شركة بريطانية اسمها أميكوس تخصصت في هذا الطراز من أفلام الرعب ولماذا أقول هذا الكلام الفارغ؟ لا أدري يبدو أنني لن أتغلص من هذه العادة الزميمة أن أذكر ما أعرفه حين توجد مناسبة لذلك على كل حال هذه هي حلقة البرتمنتل معذرة حلقة الرعب السادسة ماذا جرى فيها؟ من كان ضيوفها؟ أحسب أن الأمر صار واضحا الآن فما دم هناك متحف أسود فالقصة لا تحتاج إلى شرح أكثر الجاء جاء الجميع؟ جميل جميل لقد ازداد عددكم ثلاثة أو أربعة لكن هناك وجه افتقده أين هو؟ آه ها هو ذا أفسيح له من فضلكم إنه صغير الحجم ولن يسمع او يرى شيئا وسط هؤلاء العمالقة الجالسين في الصف الأول وأنت؟ كم سنك يا بني؟ عشرة أعوام لا أعرف إن كان ما سأقصه الآن مما يناسبك ستقول لي إنه كذلك ولسوف تضحك ملء أشدقيك وبعد انتهاء القصة ستعلن في فخر أنها غير قادرة على إخافة قط صغيرة أعرف هذا أصدقه لكنك ستعود لدارك أديوهات عندما تدب الحياة في كتاب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 قمت بهذاعة بضع حلقات من برنامج بعد منتصف الليل الذي يحكي فيه المستمعون عن خبراتهم المخيفة ثمت حلقة تحدث فيها كل مننا عن خبراتهم مع باب مغلق يكمن وراء ما يخيف وآخر حلقاتنا كانت مع جانب النجوم حيث تنتظر المسوخ كي تحكم علينا أين الأكثر شراً إنه ذلك الأسلوب الذي أحكي فيه قصصاً قصيرة كحبات في عقد قصة أكبر تربط بينها جميعاً ولعل أقدم المحاولات في هذا الصدد كانت الف ليلة وليلة وقصص الديكاميرون للإيطالي بوكاتشيو وفيما بعد اكتسب هذا النوع من القصص كالعادة مصطلحاً مرعبا هو بورتامينتو وهو مصطلح موسيقي أصلاً هناك شركة بريطانية اسمها أميكوس تخصصت في هذا الطراز من أفلام الرعب و... لماذا أقول هذا الكلام الفارغ؟ لا أدري يبدو أنني لن أتخلص من هذه العادة الزميمة أن أذكر ما أعرفه حين توجد مناسبة لذلك على كل حال هذه هي حلقة البرتمنتل ماذرة؟ حلقة الرعب السادسة ماذا جرى فيها؟ من كان ديوفها؟ أحسب أن الأمر صار واضحا الآن فما دم هناك متحف أسود فالقصة لا تحتاج إلى شرح أكثر هل جاء الجميع؟ جميل جميل لقد ازداد عددكم ثلاثة أو أربعة لكن هناك وجه افتقده أين هو؟ آه هاوذا أفسيح له من فضلكم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 أصدقه لكنك ستعود لدارك وتخلو بنفسك عندها تفكر مضحك هذا العجوز ولكن كم يكون مخيفا لو حدث بالفعل أن ثم تفكر قليلا تقرر أن تبقي إضاءة الغرفة فترة أطول قبل النوم إن القط الصغير لا يملك خيالا أما أنت فتملك أنا لا أتحدث عنك بالذات لم أقصد أن أهينك فقط قلت إنني أفترض حسن تريد البقاء ليكن والآن نبدأ حلقة الرعب السادسة فزغوا إلي إنه الخريف أخيرا أنا أعشق هذا الفصل بحق وأعتبره أجمل فصول السنة في مصر لو أنصف فريد الأطرش لغنى ودي الخريف عدم تاني احتفظ أنت بربيعك بعواصف خماسينه والرمض الحبيبي الذي يحرق عينيك وجو الامتحانات المخيف الذي لا يعنيني في شيء لكنه يسمم الجو بما يكفي بحيث تتقلص أمعاؤك كلما فتحت الشرفة لترى ذلك الطالب يقف بالفانلة الداخلية في الشرفة ممسكا بكتاب عملاق وهو يحق رأسه محاولا إيصال بعض الدم إلى مخي المجدود انظر لليمين لترى جارتك الشابة تجلس على الأرض في الشرفة منكوشة الشعر مثل ميدوسا ويلا تنفكت حملك في الأفق محاولة تذكر مساحة كستريكا أضف لهذا أغنية شدية الشمس بانت من بعيد خارجة من من المذيع ليكتمل الجو الجدير بأفلام الرعب لا من فضلك إن عندي ألف سبب لأكره الربيع أما عن الصيف فلا تعليق الشتاء يمكن أن يكون محببا لو لم تكن تمت روطينا في كثير من الأحيان ولو كانت عظامي تتحمله إنه الخريف الفصل العذب الراقي الذي لا يلبس الميوء ولا يعطس في وجهك ولا يتناهد وهو يقطف الورد من المرج كنت جالسا في الشرفة بعد الفجر بقليل أتحسس لدعة برد محببة وأرشف الشاي وأتسل بقراءة خطاباتي تلك المجموعة المعتادة من الخطابات التي تهدتني بخراب بيتي أو تلومني على شيء لا أذكر أنني فعلته أو تطلب أشياء يستحيل أن أفي بها ثمت خطاب من ماجي أبقيته إلى النهاية طبعا ثمت خطاب من ابن في المنصورة خطاب من شخص يهدتني بأن يفتحني لأن عنده الوثائق كلها طبعا لا أعرف حرفا عن الموضوع ومن حقي أن يفتحني لكنني أرجو أولا أن يشبع فضولي ثم كان الخطاب كان مقتضبا إلى حد كبير لكنه أثار اعتمامي وكان مكتوبا بالعربية بخط أنيق نضيض يذكرك آه يذكرك بالأسنان في إعلانات معجون الأسنان يقول عزيزي دكتور رفعة إسماعيل عارف إن خبرتك كبيرة وإنك شفت كتير ولسه هتشوف أكتر وزي ما بيقولوا إن الفلوس بتجيب فلوس فالرعب كمان بيجيب رعب كل اللي طالبه منك هو زيارة البيت المتواضع ولما تيجي هتفهم كل حاجة وفي نهاية الغطاب كان هناك اسم مازن أبو يوسف مطبوعا وليس بخط اليد وتحته توقيع أنيق يصلح شعارا لأسرة من نبلاء القرون الوسطى وكان هناك رقم هاتف يبدو أنه من الإسكندرية طبعا لا يحمل الخطاب أي وعد ولا يقول أي تفاصيل هذا بالضبط هو المثير فيه أذكر منذ سنوات أن أمريكيا نشر في الصحف كلها يقول إنها فرصتك الأخيرة أرسل دولارا إلى العنوان التالي هذا الإعلان لم يتضمن أي وعد من أي نوع لهذا أرسل كل الناس تقريبا دولارتهم إلى العنوان المذكور فلا بد أن هذا العبقري الخبير بعلم النفس قد صار مليونيرا هكذا وضعت الخطابات جانبا وانتظرت حتى يأتي وقت مناسب للاتصال أعتقد أنه العشرة صباحا وطلبت الرقم المذكور جاءني صوت ماز وقورا هادئا يتساءل عمن هنالك فأخبرته قال في سرور حقيقي انا حقيقي سعيد باهتمامك ده أنا بحب الناس اللي ما بتوعيدش بحاجة وأنا بحب الناس اللي ما تستناش وعود أيوة بس أنا عايزك توعيدني أن الموضوع مش تافه أو عيدك إنه مش تافه أصلا أحيانا الناس بتطلب مني رحلهم عشان حاجة مهمة ويطلع في الآخر عايزين رأيه ده والإمساك اللي بيخطوه على الريء ولا عشان محتارين يختاروا بانتخالتهم الجميلة الغبية ولا زملتهم العقلة الوحشة <تصفيق> اتطمن انا لا عندي إمساك ولا سني اسمح لي بالعواطف كان التفاهم ممتازا كما ترى وهكذا حصلت منه على عنوان داره إنها في الإسكندرية كما قلت لك لكني لن أذكر تفاصيل أكثر من فضلك لا داعي لأن أقول كذلك إن اسم الرجل وهمي اتفقنا على يوم الخميس في السادسة مساء وهكذا عادت حياتي لانتظامها لماذا قبلت؟ لا أعرف كالعادة هناك هذا الخليط من الفضول والشعور بالوحدة والرغبة في جمع الخبرات الجديدة كدأبي دعك من حدث الخاص الذي قال لي إن هذا الرجل ليس أحمق أما السبب الأكبر والأهم فهو أنني لم أرى الإسكندرية منذ فترة وأنا مغرم بالإسكندرية في الخريف والشتاء كما تعرفون في السادسة مساء دققت الجرس هل وصفت لكم المكان؟ لا؟ حسن. الأمر هو البساطة ذاتها فيلا أنيقة من طابقين لها طابع فيلات الستينيات الذي لا تخطئه العين ومن الواضح أنها حديثة البناء ذوقها راق بلا شك وذلك الحرس الموسوس على استخدام اللون الأبيض في كل شيء إنها تذكرني بفيلا الدكتور سامي إلى حد ما مع فارق هائل في الثراء طبعا إن دكتور سامي يربح الكثير كما هو واضح يجب أن أذكر هنا أنه لا يوجد بواب ولا حراسة أنت تدخل بحريتك كأي لص عبر البوابة المفتوحة لأنه لا أحد يجيب على الجرس تمشي في ممر طويل مرسوف بحجر الإسكافي بين أنواع من الأزهار يؤسفني أنني لا أعرف ما هي إن الأزهار بالنسبة لي حمراء وصفراء وبيضاء برائحة أو بلا رائحة لابد أن لها اسما مثل دالكونيا او أي شيء من هذا القبيل وفجأة رأيته أمامي أسود اللون يتطاير الشرر من عينيه يكشر عن أنيابه بينما انتصبت شعيراته كلها وهو يقف تلك الوقفة التي تباعد بين السيقان قليلا ليكسب مساحة ارتكاز أكبر كما يفعل أن يلاعب بجود محترف قبل المواجهة كلب دوبرمان شرس المظهر يذكرك برجال العصابات يقف في الممر منذرا بالويل عندما تكف الكلاب عن هز ثيولها وتصدر ذلك السائر المكتوم تكون لحظة المواجهة قريبة جدا تسلطت حيث أنا وقلت له أن أتراجع خطوة للوراء حتى انغرست قدمي في حوض الدالكونيا اهدى اهدى يا غاب انت انا مش عدو اهدى ونظرت للارض كي لا استفزه لكنه واصل التحرش لا مفر من هنا وعلي ان اتصرف دنا مني قليلا فتذكرت القاعدة القديمة من يستطيع مدعبة ما تحت ذقن الكلب يكسب وده لكن لا تربط على رأسه ابدا لانه يفترض انك ستضربه هكذا مددت كفي كأنني متسول تحت رأسه محاولا أن أنزل بيها تحت ذلك الفم المخيف إيه ده؟ برح كلب لطيف كلب لطيف أين ذهب هؤلاء الحمقة؟ كنت أقترب أكثر حين دوى الصوت بمكان ما لا لا لا ما تحاولش ما تحاولش اوعى تصدق كلام الكتب نظرت إلى مصدر الصوت فرأيته وكان قادما بسرعة وحزم نحو الكلب بس يا نسفيراتو خلاص ده صحبي نسفيراتو؟ ما شاء الله إنه اسم مناسب جدا لكنه يحمل نذيرا ما لا أحد يسمي كلبه نسفيراتو ما لم يكن هو الكونت دراكولا نفسه تصلب الأخ نسفيراتو وهو ينظر لصاحبه مترددا نظرة البلطجي الذي يقول دعني عن معنجرته هذه المرة فحسب سأكون كلبا موطيعا في المرة القادمة ثم قرر أن يستسلم وبدأ يهز ذيلة على حين تقدم السيد ماز ليربط على عنقه وأطبق أصابعه على الطوق على حين رهت أحرر قدمي من حوض أزهار التلكونية وقال لي وهو يحك عنق الكلب بعنف أنا طبعا دع على الاستقبال ده بس ما تصخش قوي في موضوع التحسيس تحت دقن الكلاب ده وبالذات مع كلاب الدوبرمان كان لازم تروبوته كويس أنا ما أعيدي ولو ما كنتش حسيت بينا كان زمنك لقيت شوية عضم وكلب عند عصر حضم ياريت بقى ننسى اللي حصل طالما ما حصلش أزا ماشي بالمناسبة واضح إنك بتعرف تزرع الدلكونية كويس أزرع إيه؟ لا لا ولا حاجة وأشار لي في تهذيب فتقدمت عبر الممر إلى باب الدار نفسها طبعا كنت مجهولا بالكلب فلم أصفه لك الرجل للكلب طبعا وهذه مهمة سهلة كان ضئيل الحجم دقيقا إلى حد لن تصدقه ما لم تره له شعر أبيض تماما مما يوحي بأن هذا ليس شيبا عاديا إنما هو أمر يتعلق بالجينات له شيء مبهم أبيض على شفته العليا فلا تستطيع أن تتذكر إن كان بشارب أم لا لا إنه ينزعها ويضعها عشر مرات في الدقيقة فلا يمكن أن تصفه بامتلاكها أما عن السن فهو من الطراز مجدود الجلد الذي لا يشيخ بسهولة لذا يصعب التكاهن بسنه لكن لو تذكرنا كلامه عن العواطف فلا أستبعد أنه تجاوز الخمسين أضف لهذا عشر سنوات لأنني أحمق كالعادة فلا بد أنه في الستين إذن كان يلبس الروب القصير اللامع وتحته ربطة العنق حتى لا يذكرك بالأوغاد في السينما المصرية أعني من يمثلون أدوار الأوغاد طبعا الذين يقشرون التفاح ويصبون الشمبانيا ويخدعون الفتيات البريئات طيلة اليوم البيت راق جدا وجدير بمطاري الخارجية لا أعرف كيف أصفه لك لأنه من الطراز المبير الذي ينسيك التفاصيل على كل حال نحن لم نأتي لشرائه لا داعي لإطالة الوصف فتح جهاز تسجيل ما لتنبعث أوبرا مادام باترفلاي ثم استرخى على أريكة مريحة واضعا ساقا على ساق ومد يده إلى علبة سجار فقدم طرف واحد وعرض علي واحدا لكن صحته لم تعد تتحمل هذه الطربيتات قال وهو ينفذ السحابة كثيفة في الغرفة خد رحتك أنا هنا الوحدي هي المدام متوفية <تصفيق> مش لازم ممكن أكون مطلق أو عازب تشرب حاجة ساعة يريد لكنه لم ينعد هذا رجل يتقيد بحرفية الكلمات كان كان يسأل للعلم فقط وليس للاقتراح ضر بعدها الحديث في كلام فارغ وما أكثر الكلام الفارغ في هذا العالم ربما نصف ساعة أو أكثر ثم إنه استرخى في مقعده أكثر وقال لي وهو يعيد إشعال السجار انا طبعا ما ترطكش عشان كده القصة يطول شرحها وإنت طبعا عندك خبرة كبيرة فعال موراء الطبيعة بصراحة محد شيء دار يقول كده على نفسه واعتقد النجاح لي بيزيد يوم عن يوم في الحاجات دي تقدر تقول اني فقدت غرور الشباب واكتسبت كآبة الشيوخ وعلمهم بحدود إمكانياتهم يبقى خلينا نقول انك مهتم جدا بالعالم ده برضو لا الحكاية كلها ان انا ببقى الشخص الغلط في المكان الغلط في الوقت الغلط وكنت بنجو لان اجلي مجاش مش شطرة مني يعني كنت أعرف خيبة الأمل التي تسببها كلماتي هذه لمن يسمعها لكن الرجل لم يبدو متأثرا بما سمع إما أنه يعتبرني كاذبا أو أن هذا لا يحتش فارقا ياريت ندخل في الموضوع على طول أنا ما جيتش لحد اسكندري عشان أشرح وجد نظري في الحياة وكمان اخترت أننا نتقابل الساعة ستة عشان نلحق أرجع بدري لأن السواء مرهقة جدا معك حق أنا عشت حياتي كلها بطارد أسرار ما وراء الطبيعة انت كنت بتتورط فيها بالصدفة او بحكم الشهرة بس انا كنت بدور عليها جربت كل حاجة وده لاني كنت بادرس فلسفة اها فهمت علاقة قوية جدا فعلا <تصفيق> انت بتتاري علي لكن انا كنت شايف ان احسن طريق الفهم الكون اني افهم اللي وراء الكون يعني احنا مين وبنعمل ايه هنا لو الفلسفة بتحاول تفهم الجدار فأنا كنت بحاول أشوف اللي ورى الجدار وبصراحة ما فهمتش حاجات كتير لأن الإجابات بقت عملة ندرة لكن أكتر حاجة قبلتني كانت الرعب والحاجات الغمضة بتبقى مخيفة يا دكتور رفعت مخيفة ومش فاهم إيه سبب ده في هذا كان احمق نحن نخاف ما لا نعرفه كل حمار جر يعرف هذا انظر إلى عيني طفل في الخامسة تطلب منه أن يصافح عمه عم الذي يراه الآن للمرة الأولى انظر إلى بدائي من صحاري استراليا يرى التلفزيون لأول مرة راقب عيني طالبة يستوقفها غريب في الشارع ليسألها عن شيء ما سوف ترى دوما تلك النظرة نظرة الأرنب الخائف الذي يفر ليختبئ منك وقد رأىك قادما وطبعاً دورت على عملتك الندرة واستطراب الرعب حاولت <تصفيق> بس برضو ما فهمتش قوي وعايز أسألك بعد كل الخبرة اللي عندك يا طرى فهمت أكتر تهيئة لأنا حذرتك من انك تجيبني لحد سكندري عشان تكلمني عن أفكارك الخاصة ولا إيه أنا ما فهمتش كتير عن عالم موراء الطبيعة لكن فهمت كتير عن فلسفة الرعب ولو قررت أكتب في الرعب كنت أبقى أشتر من بو نفسه وفي رأيي أن الرعب ليه ستة تيمات أساسية تقدر تقول ان حصن أمنك النفسي ليه ستة بواب ممكن يتم اقتحام أي باب منهم في أي لحظة وعشان تبقى في أمان لازم تجهز عدتك أمني النفسي حيبقى بخير لو حضرتك تكرمت ودخلت في الموضوع <تصفيق> انا بكتب كتاب عن سيكولوجية الرعب وده مش مجرد كتاب ده مشروع العمر وهيبقى له مكان على رفوف أي مكتبة محترمة زي وزي الوجود والعدم تفسير الأحلام وعن حركة القلب لاحظ أني ما بتكلمش عن الكتب الدينية وأكيد مش هقول أن بلاغت الكمال إلا لو أخدت رأي خبير في الرعب زيك لو تكرمت وجيت معايا الدور الثاني هتفهم أنا عاوز إيه منك نعطت بصعوبة وماشيت معه إنه يتجه إلى درج خشبي أنيق يصعد فيه ومن موضوع العالي هذا اختلست نظرة فهمت بها جغرافية المكان وإحداثياته هذه فيلا كأية فيلا أخرى وإن لم يكن صاحبها ثريا جدا ذوقه راقم بحق لكنه ليس مفرطا في البذخ هناك ممر والممر يقود إلى قاعة واسعة في نهايته ابتسم وقال لي وهو يعالج الباب ده مكتبي هتحق المكان بالفعل كان في الداخل مكتبة لكني لم أحب المكان غرفة مكتب واسعة هي تزدان جدرانها بالكتب من الأرض إلى الصقف كل الكتب مجلدة بعناية دون كتابة على كعوبها لكنها مراجع ثقيلة يمكن أن تكون عن القانون المدني تكون عن القانون المدني أو الفقه الإسلامي أو الفلسفة الإغرقية أو تشريح الرقبة أو حتى مجلات ميكي منذ صدورها حتى اليوم يوجد مكتب مهندم عليه بعض الأوراق وثمت إضاءة خافتة جدا لقد أعد هذا الضوء بعناية كي يسقط على وجه الجالس أمام المكتب بينما يظل من خلفه في الظل كما يفعل رؤساء منظمات التجسس في القصص الرديئة طبعا مع خرفة مكتب مثل هذا أتوقع أن بالفعل إن الرجل يتجه إلى مكتبة جدارية أملاقة فيلفها إنها تتحرك حول محور رأسي لتفتحك الباب لقد صار هذا المشهد مملا خلفها توجد قاعة لا أعرف ما فيها وقف على باب القاعة وقال بطريقة مسرحية ده مقر الخاص يا دكتور رفعت أنا بقعد هنا أكتر ما بقعد في مكتبي دخلت القاعدة في حذر يمكن أن أقول تقريبا إن طولها ستة أمتار وعرضها أربعة تذكرني إلى حد ما بمتحف علم الأمراض في كليتي أو أي متحف عموما والسبب هو تلك الواجهات الزجاجية المتراسة بطول الجدارين ثمت رائحة عضوية قوية وأنا أكره تلك الرائح التي يكون مصدرها حيوانيا أو آدميا إنها تثير تقززي نوعا أما سبب الجو الخانق فهو أنه لا توجد نوافذ هنا هناك جهاز تكييف لكنه يعمل بأقل طاقة لديه طبعا لازم يكون في تكييف وإلا العينات هتبوز مع ان الجو كويس انت فاهم طبعا الإضاءة خافتة تنبعث من مصابيح جدارية مركبة بحيث ينبحث الضوء منها لأعلى رسمة مثلثات مخيفة من النور على مسافات منتظمة لكنها تنعطف بعد الشيء على الواجهات فتلقي عليها ضوءا بخيلا لا يزيل الغموض هناك لوحات على الجدار لوحات تذكرك برسوم دالي السريالية العجيبة التي تمزج المقاييس التشريحية الصارمة بتشوه الهلاوس لم أستوعب ما أراه فوقفت هنا يعداً صامتاً ثم قلت إيه المكان ده؟ زي ما يكون متحف هو فعلاً متحف أغرب متحف في العالم ده المتحف الأسود لم يكن الاسم غريباً عليه هناك متحف أسود في سكوتلند يارد يضم آثار الجرائم التي حيرت رجال الشرطة في الماضي لكن من الواضح أن الأمر يتعلق بتشابه اسماء لا أكثر دنوت من الواجهات الزجاجية متوجسا فأدركت أن محتوى يناسب هذا التوجس في الواجهة الأولى ثمت يد بشرية يد مبتورة عند المعظم محفوظة في سائل الفرمالين هذا جميل وربما هو من المناظر المبهجة بالنسبة لطبيب مثلي لكن ما يثير الحيرة وربما الرعب هو تلك الأصفار الطويلة الشبيهة بالبخالب التي تخرج منها وعلى السجاج كانت صورة رجل وقور يبتسم هل هذه هي يده؟ إذن لماذا يبتسم؟ في الواجهة الثانية لا يوجد شيء مخيف باستثناء هيكل عظمي كامل هيكل متآكل يبدو عليه القدم لكن لحظة من فضلك ثم تخطأ هنا إن له أنيابا حادة قاطعة بدل من الأسنان هناك قفازان من الجلد الأسود في وجهة ثالثة هناك مادة هلامية متجمدة كأنها شمعة عملاقة ذابت كلها هناك قطع من مادة حمراء كأنها مشعة أو كأنها حجر كريم ثمت عباءة في واجهة ومجموعة من أوعية حفظ العينات كما في متاحف علم الأمراض هناك كلب محنط يقف متحفزا في إحدى الواجهات لا شيء يميزه غير أن لونه أحمر بالكامل كأنه الدم هل تم طلاؤه؟ الغلاثة أنني لا أستطيع استيعاب كل شيء بهذه السرعة في انبهار التفت إلى الرجل الذي كان يرمق دهشتي وقلت مجموعة مسيرة بس انت ما خدتش مني رسوم الزيارة <تصفيق> بعدين بعدين دي حاجات ممكن تستنى عموما القصة كده واضحة انت قضية حياتك بتجمع اثار عالم الرعب اللي ما نعرفش عنه حاجة بالضبط كده وكل وجهة من دول لها قصة مسيرة اتمنى لو تسمعها وتفكر معايا الرعب بيجي منين وايه سره قدت ذراعي على صدري وانتظرت ما سيقول لم لا أنا متأكد من أن هذا الرجل ليس دكتور لوسيفر وليس خصم قديما لي لقد صرت ذا خبرة في هذه الأمور إنما سيقصه عليه قد يكون مهما لأقصى حد وقد يكون مجرد تفاهات هكذا بدأت حلقة الرعب السادسة وكان مقدراً لي ألا أعود إلى داري في تلك الليلة كما توقعتم الواجهة الأولى حكاية الرجل الذي أجاد دوره وقف مازن ينظر إلى الواجهة الأولى من نهاية القاعة لم تكن شيئا خارقا للعادة فيما عدا عباءة سوداء قديمة مغبرة تمزقت بعض أطرافها معلقة في إهمال على غصن شجرة طريقة عرض أراها كثيرا في محلات وسط القائرة ولا أرى فيها شيئا غريبا قصة العباية دي غريبة شوية وعشان أوصلها وأعرف قصتها سفرت ترانسلفانيا القصة كده واضح؟ ترانسلفانيا وعباية سودة أنت أكيد بتكلم عن مصص دماء يمكن الكون تتراكله نفسه <تصفيق> طبعا انا مش ناسي أنك محترف وعندك خبرة بس أرهنك ان القصة دي هتعجبك هي بتمثل تيمة معينة من الرعب رعب الغفلة الرعب اللي هو من نوعية الحكاية كانت واضحة بس أنا ما خدتش بالي وقتها الدخان بيخف البطء ومعالم الجسم بتبان وبعد ما الدخان يختفي تماماً بتعرف إنك واقف قدام الشيطان وقتها بتعرف إن الموضوع كان واضح من البداية وتقول إزاي ما فهمتش إلا في اللحظة الأخيرة القصة بدأت من فترة في ترانسلفانيا جوناسان بيكر مخرج شاطر ويعتبر واحد من جيل الصبيان المزعجين في السينما الأمريكية واللي معروفين بالزكاء والنشاط وإنهم قادرين يحققوا أفضل نتيجة ممكنة بالميزانية المطلوبة في الوقت المطلوب ولكن ما تتوقعش منهم عبقرية كان الفيلم اللي هيتصور فيلم من أفلام مصصين الدماء الفامباير لما المنتج المنفذ عرض عليه السيناريو بص عليه بسرعة وقال له ما بقاش في حد بيحب أفلام مصصين الدماء الفامبايرز يا ولي شركة هامر إن هارت بس عملت محاولات تجديد كويسة آه بس انهارت والناس ما حبيتش محاولات التجديد لأنها ما كانتش مألوفة بالنسبة لهم وبعدوا عن أفلامها التقليدية لأنها كانت مألوفة بالنسبة لهم في لحظة معينة الجمهور بيقرر فيها أن اللعبة انتهت وما حدش بيعرف السبب الناس بقوا بيحبوا الرعب الأمريكي أكتر بعد ما قدمنا طرد الأرواح الشريرة وطفل روزماري انتهى الرعب البريطاني أبو تكاليف رخيصة رعب الأحمر والسود ما بقاش حد بيخاف من راجل مركب أن ياب بلاستك وبيزقر بوحشية دلوقتي عصر الرعب الأمريكي رعب الأقدر واللازرق والميزانيات العملاقة والمؤثرات اللي مش هتصدقها لو ما شفتاش بعنيك مش عارف يا ولي أنا لسه متردد ده السيناريو عايزك تعمل منه حاجة ما حصلتش take it or leave it خليك عارف أن فيه مخرجين كتير يتمنوا فرصة زي دي خلاص يا ويلي أنا هخرج الفيلم ده وكعادة السينما الأمريكية الميزانية كانت سخية جدا الجديد بقى ان التصوير هيكون في ترانسلفانيا في قلعة الكونت تراكولا وصل فريق العمل هناك وجهزوا المعدد وكان الجزء اللي هيتصور في ترانسلفانيا هو الأصعب في التصوير عكس جزء الولايات المتحدة اللي كان سهل وبيتلخص في مجموعة علماء بيتنخشوا في شك وسبت جميلة خايفة في قوضة نومها الى خيلخ السيناريو كان عبارة عن سايح امريكي بيتوه في قلعة الكونت دراكولا فبيصرخ ويحاول يخرج لحد ما يتعب وينان اخ ازاي الغبي ده ما خدش باله انه نام في البدروم ازاي ما كانش عارف انه نام جنب تابوت الكونت دراكولا التابوت اللي فشل كل اللي دوروا عليه إنهم يلقوه بس هو لقاه لحسن أو لسوء حظه دلوقتي بدأ الكنت يشم ريحة اللحم البشري وانتعشت خلاياه بيقوم الكنت ويرفع غطى التابوت وبيستولي على روح الأمريكي بس هو لسه ضعيف ما يقدرش يسيب القلعة وبعدين بيبقى الأمريكي خادم للكنت اللي بيكلفه ويجيب ناس للمقبرة عشان في تقوص معينة لازم تتم فوق تبوت الكنت عشان ترجع قدراته كاملة طبعا الضيوف بيبقوا فاكرين كل دهزار بس الأمريكي بيكون هو الوحيد اللي عارف معنى اللي بيحصل وفي لحظة مرعبة بيتحرر دراكولا ويركع قوي زي مكان وينقضع الضيوف ويخلص عليهم وبيخرج للعالم ويعد المحيط للولايات المتحدة بس؟ كان جونسان عارف أن الجزء ده ما فيهوش جديد وممكن شركة هامر تقدمه بسهولة أو تكون قدمته فعلا في الأفلام الكتير اللي عملتها عن دراكولا حتى مساعدته الجميلة ويلما قالت له كده وهي قادة بتتأمل القلعة اللي كانت عاملة زي الكابوس وسط الضباب من بعيد أنا عارف بس مراهن على كذا حاجة اولا شخصية دراكولا مش هتكون سطحية زي أفلام هامر وهنبعد عن النمطية بتاعتهم دراكيرو اللي هنقدمه هيكون شخصية سلسية الأبعاد ما تقدمتش في السينما قبل كده ثانياً أنا مراهن على المؤثرات القوية اللي هنقدمها ودي ما يقدرش عليها البريطانيين ثالثاً هحاول استفيد من أخطأنا هنا عشان أصححها في الولايات لما رجع ده غير إن الكون تيقدر يعمل حاجات مرعبة فعلاً لما يروح هناك حددت أماكن التصوير جوا الألعة؟ خلي بايلك تصريح الحكومة الرومانية مش هيفضل للأبد ما كانش قادر يعترف للنفسه أنه محبش القلعة دي وكأن شخصيتها كئيبة ده يعني لو الأماكن كان لها شخصيات القلعة دي لها وجود نفسي ما فيه الشك المهتمين بالأمور دي بيقولوا أن أي مكان حصل فيه مذابح بيبقالوا الوجود النفسي ده وعشان كده فضل يأجل التصوير جوه القلعة وكان بيضيع الوقت في تصويرها من بره مع أنه كان المفروض يستمتع بكأبت القلعة دي حاجة تلهم أي مخرج رعب بس الحقيقة إنها كانت كئيبة أكتر من إنها تلهمه أو تبسطه لسه مستقرتش على اللي هيعمل دور دراكيولا؟ هلقيه؟ ما تقلقيش كان مساعد يونسان الروماني المسؤول عن الجزء الروماني من التصوير شاب متحمس اسمه إيزاك كانت مهمته يقابل اللي بيتقدمه عشان يمثله ويطلب منهم يقرأ كم سطر ويهز راسه ويوعدهم إنه هيتصل بيهم الوقت كان بيعدي وجوناثان ألاهو بيزيد بس ما كانش عنده استعداد يتصرع وهو ده السبب اللي خلاه الآن ومتوتر دي أول مرة قدي دور مهم ومحوري لشخص أول مرة يقف قدام كاميرا في حياته موجز فمرعبة وعشان كده مش لقين حد ينفع لحد دلوقتي ما حدش فيهم عرف يقرأ ولا سطر واحد الوقت بيعدي واليوم بيكلف مبالغ وبدأ يفكر يجيب ممثل روماني او أمريكي محترف ينقذ الموقف وفي اليوم الثالث جاله إيزاك وقال له لقيتها قضي قضي لقيته مين ده؟ الممثل اللي بندور عليه الكونت دراكولا تعال معايا حالا جونسان سابل اللي في إيده ورح بسرعة المكان المقطرات لقى مجموعة واقفين حوالين راجل طويل من أول نظرة عارف إنه هو ده كان ليه هيبة؟ وشكله ارستقراطي والأهم انه مش شبه كريستوفر لي ودي ميزه مهمه لو عايز تختلف عن شركهامر مستر يوجين اولاف مدرس على المعاش بيحب التمثيل وعايز يمثل جوناثان فضل يلف حوالين الراجل بطريقه المخرجين غير الإنسانية كانهم بيتعاملوا مع قعده حمام او مضخه ميه كانت ملامح الراجل حاده ونظراته القويه لا تقاوم هو بيعرفي مثل؟ ترجم إذاك كلام جونسان للرومانية فنفش يوجين تصدره وقال له بلهجة فضيعة أكون أو لا أكون تلك هي المسألة ومثل منولوج هملة اللي كان حفظه كويس المبهر إن ملامحه كانت بتعبر بصدق أكتر من لسانه لدرجة انك ممكن تتابع الحوار من عينيه أنت تعرف هاملة هايل كنت بقدرس الأدب الإنجليزي زمان وبتكلم إنجليزي كويس يا بوس بص. بصرف النظر عن اعتقاده أنه بيتكلم إنجليزي كويس وأنه بيقول لجونسان يا بوس ودي حاجة ما عجبتهش خالص جونسان كان حاسس أن الحظ خدمه أنه يلاقي ممثل كويس ومع شوية تدريبات الناس هتتكلم عن المخرج العبقري اللي اكتشف ممثل هايل مع أنه أول مرة يمثل يوجين أولاف هيبقى حديث هوليود لحد ما الناس تنسى الفيلم وقتها محدش هيهتم به قدر يوجين يثبت انه ممثل بالفطرة كان مطيع ونجح في كل اختبارات الكاميرا واخد دروس في الإلقاء وما كانش مطلوب ان لكنته التقيلة تختفي بالعكس كان مطلوب انها تظهر أكتر ده غير انه ما تكلمش في الماديات وقبل المبلغ اللي عرضوا عليه وكان مبسوط ان باقي الفيلم هيتصور في الولايات المتحدة مساعد الانتاج راح البلد مع مساعد المخرج واشتروا حاجات ضرورية للشخصية ولقوا عند واحد من الغجر عباية سودة تنفع للدور وقلادة شكلها غريب وأخيرا جي اليوم الموعود ولبس يوجين الهدوم السودة والعباية وكان كل اللي يشوفه يحس برعشة وخوف مش هحب أبدا أكون ماشي في مكان ظلمة ولاقي الراجل ده قدامي عارفة ده معناه ايه؟ معناه اننا هننجح هننجح المشهد كان ان الكونت دراكولا نايم في التابوت وبدأ يستعيد قوته وكان التابوت القديم ده موجود في القبو من زمان وعجب المخرج لانه من طراز فريد كان تابوت حاجة ريتيل وعليه نقش قوطي وعشان تقدر تحرك الغطب تاعه وهتحتاج تلات رجالة والاهم انه كان فاضي الغريب ان يوجين رفع رجله ودخل جوا التابوت كأنه بيعمل كده طول عمره والتابوت كان مناسب ليه بالضبط زي الأسطورة الفرعونية أوزوريس لما ما كانش حد في الحفلة كلها جسم مناسب للتابوت غيره أكيد طبعا المخرج وطقم التصوير كانوا مبسوطين من كل الصدف دي في رأيي أن كان في علامات كتير مريبة مش شايف كده الصورة بتتجمع ببطء بس ما حدش شايفها فضل جوناسان يشتغل وقدر يتغلب على كره للقلعه وعمل فيها مشاهد كتير ناجحه وقربت مشاهد ترانسلفانيا تخلص وهيرجع وطنه ومعاه الممثل الموهوب اللي اول مره يمثل يا ترى ممثلنا الصاعد عامل ايه هو ما بيتكلمش كتير بس كويس وملتزم بمواعيد التصوير بيجي قبلها بساعتين وبيمشي بعدها بساعتين اصله ساكن قريب من هنا ومش متجوز وما عندوش اطفال وليه مش قاعد هنا مع فريق الفيلم هو مش اجتمعه ما بيحبش الاختلاط بس واضح انه بدأ يغير عاداته وبقى يحب الاختلاط بالامريكان <تصفيق> الامريكان بطبعهم مش متحفظين وبيميلوا للمرح والدوشة لكن طباعة التحفظ والانغلاق دي لايقع الانجليز وده سبب سخرية الامريكان من الانجليز بنات الامبراطورية <تصفيق> اللي ما بقتش موجودة جهزتي كل حاجة لمشهد الحفلة؟ كل حاجة جاهزة بس المشهد هيبقى صعب لان في جميع وتكوين التتابع هيبقى مشكلة امال انا بعمل ايه هنا؟ وبدأ الشباب يوصلوا مجموعة شباب روماني من الجنسين اكترهم بيتكلم انجليزي كويس وكانوا متحمسين لفكرة ظهورهم على شاشة السينما في هوليود مع احتمال ضعيف انهم هيقدروا اصلا يتفرجوا على نفسهم لان الحكومة مش هتسمح بعرض الفيلم بدأ جونس أن يراجع الأحداث مع المساعدة بتاعته بس ما كانش مرتاح التقوص اللي هتتعمل على تابوت الكونت دي مش مريحاني حساسها مفتعلة جدا كانهم أطفال بيلعبوا انا عايز حاجة بان أوريجنال أكتر من كده وهنعمل الأوريجنال ده زي؟ اسألي إذاك دايماً بيبقى عنده حل وجه إذاك المتحمس وكان عرقان جداً كعته بعد ما قاض أسود أيام حياته مع الشباب اللي محدش منهم شاف كاميرا قبل كده والحقيقة إنها كانت أسود أيام حياته وأهمها فعلا ممكن أسأل الغادر التسجاني في واحد منهم في البلد الناس دول كانوا بيمرشوا السحر او على الأقل كان عندهم قريب بيمرشوا انا عايز تفاصيل كاملة ودقيقة الحاجات دي مش مهمة للمشاهد الأمريكي بس مش عايز واحد أمريكي من أصل روماني او كان ساحر او مصاص دماء يطلع يقول اني لقدمناه في الفيلم ده كلام فارغ اذاك مفهمش كلام جوناسان بس فيهم حاجة واحدة انه لازم يكون دقيق ورجع بعد يومين ومعاه تلات ورقات مليانة تفاصيل من اول دم الطائر اللي هيسيل على التابوت وشمعة سودة الاخ الاخ وباقي التفاصيل اللي من النوع ده واللي اكيد انت عرفها يا دكتور رفعت عملوا بروفات على المشهد وبعدها قرر جونسان يبدأ التصوير نام يوجين أولاف في التابوت ورافعوا لغطة شوية برافعة معدنية عشان ما يتخنقش وقرّت جونسان أن يصور المشهد ده بثلاث كاميرات لأنه معقد وبعدين يبقى يختار أفضل لقطات وبدأت الكاميرات تدور الشباب بيتجمعوا حوالين التابوت بيتكلموا ويهذروا بالروماني وبنت بطرقس بهستيريا الحوارده كتبوا إيزاك بالروماني زي ما طلب المخرج زي ما طلب بالزبط بيقف ستيفن اللي بيعم وسط الشباب وبيشاور لهم بإيده عشان يسكتوا لحظة يا شباب عندي حاجة هتزود لليتنا أسارة هتمارس السحر الأسود حاجة زي كده وبدأت التقوص دبح الطائر الشمع السودة النجمة الخماسية الملعونة على الأرض وقف ستيفن على راس التابوت وفرد دراعه وبدأ يتكلم بالرومانية كان حفظ الكلام كويس مع إنه مش فاهم منه حاجة بس كان عارف إمتى يتحمس وإمتى يوطي صوته لدرجة الهمس وكأنه ممثل شكسبيري بيلعب دور ما يعرفش عنه أي حاجة حس كل اللي وقفين برعشة غريبة الحقيقة ان صوت ستيفن وكلامه اللي مستحيل حد يفهمه مع الإضاءة الخفتة والهدوء التام كان ليه تأثير التنويم المغناطيسي وكل اللي قدام الكاميرا وراها حسوا بنفس الاحساس. هو ده تمثيل ده اللي كان بيدور في دماغ جونسان اللي كان عايز يقول للممثل إنه عبقاري وإنه أحسن مخرج بس كان فيه حاجة مش مريحة في كل ده لحد ما سمعه صوت الأنين وبدأ غطى التابوتي يتحرك كات جونسان وقف التصوير لأن تناغم المشهد بص وراحوا كلهم ناحية التابوت اللي اتفتح لحد نصه عشان يزيحوه ويساعد أولاف يخرج منه ازاي الغطى التقيل اللي بيحتاج ثلاث رجال عشان يزيحوه اتفتح خرج أولاف من التابوت وكان مزعور او مزهول واستأذن ومشي بسرعة ليه وقفت التصوير؟ كان المفروض ان الغطى هيتفتح كان هيتفتح شوية بس مش دلوقتي وكان العمال اللي مشغلين الرفعة هم اللي هيفتحوه مش هيتفتح لوحده <تصحيح> تاني يوم اختفى أولاف دوروا عليه في كل حتة وملقوهوش وكان جونسان في أسوأ حالاته متوتر عصبي اختفاء الممثل الرئيسي يخلي كل اللي تصور ملوش لازمة اتصل بالشرطة بس مهتموش بالموضوع هم مش بيهتموا إلا بالحوادس الكبيرة ودول بالنسبة لهم مجموعة أغنية بيدوروا على واحد يعمل دور دراكولا وبعدين اتصل بالفريق اللي في الولايات المتحدة عشان يبلغهم بالكرسة وحاول يفهمهم انه ما قتلش الممثل ولا خباف جيبه بس الشغل ما فيهوش مجال للعواطف والأعذار وكان سامع صوت ولي عبر المحيط بدون هاتف بيصرخ فيه ويقوله ومستني ايه يا غبي دور على ممثل تاني بسرعة ولازم تعيد تصوير المشاهد في وقت قياسي انت اصلا متأخر على جدولك انا مستني منك معجزة هعمل كده فورا جونسان كان عارف ان مستقبله انتهى محدش هيددله فيلم تاني حتى لو كان عن المجاري المشكلة اللي ملوش زنب فيها هتعمل قلق حواليه ومحدش هيهتم يعرف مين الغلطان قعد جونسان مع ولمة يحاول وينخذه ما يمكن انخاذه شوية المشاهد اللي ما ظهرش فيها أولاف ومشهد الحفلة اللي كان مفروض يظهر فيه بشكل عابر كل ده ممكن يتظبط في المونتاج أعتقد إننا هننجح مع إننا رجعنا تاني ندور على ممثل هنلاقي ممثل بس لازم تتنزل شوية ما بقاش عندنا وقت زي الأول جدتي كانت تنفع للدور ده لو كان ينفع عجبها كنت أنقصت الموقف بس ماتت من سنتين وبكده استقرت الأمور من تاني ورجعوا تاني دوروا عن شخص ينفع لدور الكنت وفي اليوم الخامس ظهر ألاف كان ظهوره ديرامي لدرجة أن جونسان كان حاسس أنه هيعيط ولولا شكله قدام الناس كان رمى في حضنه وعيط على كتفه وبعد ما رحبوا برجوعه سألوه ليه اختفى بالطريقة دي أسباب دينية بص دينية انا منتمي لجماعة بتمارس ديانة خاصة الناس هنا مش معترفين بيها ودي مناسبة دينية عندنا لازم نعتزل فيها في جبل زاراندولي سيطر جونسان على نفسه عشان ما ينفجرش فيه <تصفيق> وطبعا ما تكلمش معاه عن الشرط الجزائي اللي في العقد تجنبت للمشاكل لأنه فعلاً بقى تحت رحمته كان ممكن تقول لي محدش بروح يتعبد فجأة لازم التعبد يبقى فجأة بص <تصفيق> جونسان ما كانش قادر ينفعل أكتر من كده وإلا هتجيله سكتة قلبية وحاول يخنع نفسه ان أسوأ ما في الموضوع عدى خلاص ورجع النشاط من تاني للتصوير بس تاني يوم سمع جونسان وهو بيشتغل همسات بين الرومانيين وانتشر الألأ وحس إن فيه مشكلة هو ما يعرفهاش إذاك في إيه زاك فيه في فيه جسة آه افتكرت الموضوع خطير بتقول جسة؟ جسة مين؟ جسة واحد من بتوع الكهرباء الرومانيين لقوها الصبح وراء الجبل بلقتوا البوليس؟ أيوه وجايين في السك خلينا فاهمك بس الأول لزائل وفا مش طبعيا وملاخر من في رقبته والجثه ما كانش فيها دم خالص بلاش سخافة مش عشان بنعمل فيلم عن مصاص دماء تيجي تقول الكلام ده مش انا اللي بقول الجثه اللي بتقول غيري جونسان ودخل بين الاهالي المتجمعين حوالين الجثه اللي مش ممكن تصدق وجودها غير لما تشوفها بعينك ساعتها افتكر جونسان جدته اللي كانت مريضة بسرطان المعدة وكان بتنزف دمها كله من الفم والشرق كان بيخاف يدخل قضيتها في آخر أيامها عشان ما يشوفش وشها المصفر اللي لو كنت عصرته مش هتنزل منه نقطة دم وحده ده نفس المشهد بس اللي مخليه مرعب السقبين اللي في الرقبة هما مصصين الدماء حقيقيين هو عارف أنهم حقيقين بس مش بالشكل الأسطور اللي في السينما أو في القصص هم مش وطويب بشرية بتنام بالنهار وتصحى بالليل وبتموت لو حد غرس وتت في صدرها وهم مرضى نفسيين بيحبوا طعم الدم مش أكتر بعض حالات البورفيريا بيحتاجوا للحديد وبيخدوه بأبشع طريقة ولو زودنا ملامح مريض البورفيريا بشحوب ملامحه وتسلق جلده وعن الحمرة واسنانه المدببة وخوفه من الضوء هنقدر نعرف إزاي تولدت أساطير مصاص الدماء والمزقوبين كان الرومانيين بيرددوا كلمة واحدة فام فيري مكانش محتاج عبقرية عشان يعرف ان معناها مصاص دماء هي شبه فام باختصار كان يوم صعب خاصة لما جات الشرطة وحققوا معهم كلهم لكن أولاث كان اختفى وعرفوا أن الكهرباء اللي بيسموه في السينما الأمريكية الفتى الأفضل او بيست بوي ساب زميله في المعسكر بالليل وراح ورق جبل يلاب انداء الطبيعة مع أن فيه حمام بس للأسف الناس دي بيروحوا لقدرهم بإصرار غريب وعدت ليلة سودة تامية جونسان كان قاعد في المقطورة بتاعته حاسس أنه ملعون وأن الكون كله بقى طده عشان ما ينجحش وطبعا أصحاب الشركات مش هيهتموا بقصة اختفاء أهم ممثل عشان عيد ولا مصاص الدماء اللي بيتسلب مص دم فريق الفيلم كل اللي يعرفوه ان جوناثان بيكر فشل في اول تجربة بميزانية ضخمة الصبح الساعة تمانية سمع حد بيخبط على باب مقطرته لما فتح الباب لقى ايزاك معه راجل رفيع اسمراني لوشنب طويل ابيض نازل لحضر ابته لابس هدوم الوانها مبهرجة ولابس بوت في رجله وشايل على كتفه شنطة شكلها تقيل وماسك طايته وضممها لصدره في احترامه الراجل ده من غاجر التسجاني هو اللي قال لنا على التقوص هو عنده حاجة مهمة لازم تعرفها سمح جونسان الراجل يدخل وهو مستغرب شكله وبصل إيزاك نظرة معناها ايه المخلوقات الغريبة اللي جايبها لديه فبصله إيزاك باعتذار قعد الغاجري على كرسي فوسط المقطورة وبدأ يتكلم برومانية وإيزاك بيترجم كلامه احنا غجر التسجاني كنا بنخدم الكونت دراكولا من وقت ما كان اسمه فلادا دولاتشي وكان عايش هنا ونعرف اسرار كتير علشان الكونت منحنا ثقته وكنا عارفين من فترة انه بيحاول يرجع وعلى ما ترجوعه ظهرت بشكل واضح كنا عارفين انه هيجلنا كشخص عادي ولازم نعمل التقوص فوق التبوت اللي هينام فيه وده هيرجع له قوته كاملة وهيتحول لفانفيري ويقدر يطير ويخترق الحجب بنظره وهيكون عنده قوة خارقة محدش يقدر يقف قدامها ممكن تختصر؟ ياريت تيجي معايا دلوقتي لحد الجبل في حاجة لازم تشوفها والموضوع ده ما يستناش لحد ما خلص تصوير؟ لا لا مستحيل نعمل كده بالليل اتحركت تلاتة ناحية من وصلهم لحفرة حواليها حجارة يمكن تكون من القرون الوسطى او اقدم لما كانوا الرومان محتاجين المكان كان في فتحه في الجدار مد الغجري ايده فيها وقطع النبات والاعشاب اللي كان مغطيها لحد ما لاقوا قدامهم تابوت خشب فطلعوه من مكانه هنا شكله مش اثري مد الغجري ضوافروا اللي المخالب وخلع الغطاء اللي كان مش متسبت كويس وفضوء الشمس عارف جونسان اللي كان نايم جواه كان أولاف كان نايم لا كان ميت لا ما كانش ميت لا ما كانش ميت وكان على شفيف نوء الدم وما كانش دمه هو زي ما قلتلك رجع بكل قوته التقوس اللي عملتوها رجعته للحياة كنت فكرين انكم بتمثله بس هو كان محتاج التقوس دي وهو دلوقتي بينام هنا الصبح وبيقوم بالليل يدور على هيوقعوا حظه في طريقه جونسان كان بيتراش طبعا محدش يقدر يرومه وقرر يحتفظ بدور البص زي ما كان أولاف بنا ديه انا مش فاهم يعني ده الكونت دراكيولا بنفسه؟ هو ده اللي بتحاول تبعه لي؟ لا ده تكسيد تاني لي انا عرفت القبر بسهولة لأن الطيور ما بتطرش أبدا في كان فيه قبر مصص دماء وليه عمل اللعبة دي؟ كممكن يلاقي حد يعمله التقوص دي غيرنا؟ ما كانش حد هيرضى ده غير إنه ما كانش يقدر يدخل القلعة من غير مساعدتكم لأنه وقتها ما كانتش قوته اتطورت كان مجرد شخص عادي وليه بتقول لي كل ده احنا عرفنا التقوص دي منك يعني انت معاه كنت مجبر على كده بس دلوقتي مش هشيل زنب دم الضحايا اللي هيموته انا باعترف باللي عملته وعايز فرصة اصححه وهو ليه مش بيبادخ التابوت اللي في القلعة عشان الزحمة اللي جوه ده غير انه معرض طول الوقت ان حد يفتح التابوت عشان التصوير وانت هتصلح الغلط ازاي؟ فتح الغاجة لشنطته وطلع منها مطرقة ووتد وسكينة كبيرة